ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُشَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتِ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ بل قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ لَوَّلُونَ قَالُوا أَيْذَا مِثْنَا وَكُمْ لقد وعدنا هذا من هذا نہو نی نہ پل سیح سيقولون لله قل فلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ون سو لو نون بل چین بلحکتی مت پونیوں لَذَهَبَنَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا قَلَقَ وَلَعَلَىٰ دَعْوُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ حَدَهُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَا تنہو کو نیلاؤ میوا کن سوری پلا اب نم یو نا یا فمن تقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تنفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم آياتي تتلى عليكم فكنتم بِهَا سکو قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا لو وَكُنَّا قَوْمًا چکلی رَبَّنَا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمين فبِاللَّهِ لَا وَارْحَم لَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّقُوا عِبَادِي سُخْرِيًّا حَتَّى أَنذِرَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَبْغَطُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عجد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتموا إلا قليلا لونكم كنتم تعلمون